وَتَقُولُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبِلَّاتِ أَوْلِيين قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَخَبِيرٌ بِمَن عَمِلَ فَاسْكُتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ مَاءَئِكٌ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم الظلة ذٰلِكَ لَآيَتُنَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ أنا قل بك لتكون من المنذرين بلساننا وبيم مبين وإن نقول في زبور الاولين او لم يكن لهم ايه ان يعلموا علما وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَجْمَعِينَ فَقَرِئُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا ذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِي يَوْمَ بَنُو زَكَرِيَّا وَأُمُّهُ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ إِنَّنَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ أَفَأَبِيعَ عَبْدًا لَّيْسَ قَادِرٌ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّدَّنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَ